أمر لا بد أن تعيه يا رفيق الدر من صحت بدايته صحت نهايته ومن فسدت بدايته فربما هلك مع الهالكين وربما سقط وانتكس مع المنثكسين إلى من حاد عن صفي ولا تاركا كفي ضللت الدرب يا صاحي وقنت العهد كم هي نعمة من الله كم هي منة من الله تلك النعمة التي أخرج الله بها العبد من الظلمات إلى النور وأنقذه من مزالق الهوى والردى والشرور إن هذا التوفيق لسلوك الطريق المستقيم والسير في ركاب الصالحين إن ذلك كله والله ليس بجهدنا بل هو نعمة من الله تستوج بالشكر والاعتراف بفضل الله هي منة من الله والله يختص برحمته من يشاء إن نعمة الهدائة أغلى ما يملكه المر وأتم وأكمل نعمة يمن بها الله عليه الاستقامة تاج على رؤوس الصالحين لا يراه إلا المنحرفون يا رفيق الدر يقول مطرف بن الشخير رحمه الله صلاح العمل بصلاح القلب وصلاح القلب بصلاح النية ومن صفى صفية له ومن خلط خلط عليه وإن من أكبر الأخطاء يا رفيق الدر أن تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك أنت فهمت يا رفيق الدر فهمت أنت أيضاً يا رفيق الدر أين من يدرك عظم هذه المسؤولية حفاظاً على هذه النعمة وسعياً للثبات على هذا الصراط المستقيم حين نرى أولئك الذين ركبوا طريق الغواية وظلوا سواء السبيل ندرك والله خطورة هذا المسلك بل والله يضع المرء يده على قلب سائلاً سائلاً الله الثبات والهداية يا رفيق الدر ويعز علينا والله يعُزُّ علينا أن نفقدَ شخصا واحدًا يُعلِنُ تراجُعَه واستِسلامَه أمامَ واقِعٍ رهيبًا وتحتَ مطارِقِ الفتنِ التي لا ترحمُ يعز علينا والله أن نرى مُسبِلاً بعد أن كان مُشمِّرًا أو حليقًا بعد أن كان مُلتحيًا والله لن يشعُر بعظم نعمة الله عليه بالهداية إلا من اكتوى بنار الغواية والله لن يقدر منَّة الله عليه في الإيمان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 أي في قرننا هذا قرن الانتكاسات والنكوس على الأعقاب والانشغال بالفتن والإغراءات يا رفيق رفي الدم تذكر قبل أن تمضي قدما في الانتكاسة والتراجع أنك الخاسر الوحيد وأنك ستدفع الثمن غالية وأنك تقود نفسك إلى مصير غير مشرف ونهاية لا تعتز بها واعلم حماك الله أنك ستفقد احترام الآخرين وحتى أولئك الذين تظن أنهم سيفرحون بك بعد عودتك إليهم من رفقاء السوء ذلك أنك ستكون في عينهم إنسانا مترددا إنسانا متقلبا لا تؤمن ببدا ولا تثبت على طريق يا شباب الصحوة فكروا بعقولكم ثم اجتهدوا في طاعتكم فأنتم والله الرجال الذين تعقدوا بكم الآمان فإن من ورائكم يقولها عليه الصلاة والسلام فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن كقبض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله خمسين رجلا يعملون مثل عمله قالوا يا رسول الله أجر خمسين مننا او منهم قال بل منكم أجركم والله أجر خمسين من الصحابة أنتيتم قولا نبي يأتي زمان على الناس القابض على دينك القابض على جمر يا رفير قد تدخل ذاك التبكير قلت. إلى الصلاة والمسابقه على الصف الأول بل ومسابقتي للمؤذن لادخل قبله إلى المسجد هل تذكر ذلك الحرص صار تخلفا وتضيعا هل تذكر هل تذكر محافظتي على السنن الرواتب تلك السنن التي دائما ما كنت اردد ذلك الحديث العظيم الذي يبين فضلها وهو أن الله يبني لمن صلى في اليوم تنتي عشرة ركعة بيتا في الجنة صدقني إنها ذهبت بل حتى الخشوع في الصلاة لا أجد له طعما هل تذكر تلك السجدات التي كنت أختلي بها في ظلمة الليل والتي كنت معك منتظما في ادائها وعدم تركها مهما كانت الأحوال هل تذكر أنسي بكتاب الله في كل وقت والذي كنت أحفظ الكثير منه خاصة بعد صلاة العصر يوم أن كنت لا أخرج من المسجد إلا بعد القراءة والحفظ والمراجعة هل تذكر أيها البعيد يوم أن كنت أسير انا مطأتئ الرأس خشية أن يقع بصري على شيء محرم لقد ذهبت تلك الخشية وأصبحت أقلب بصري في المحرمات وأصر على ذلك دون أن أجد في نفسي ألما هل تذكر تمعر وجهي عند رؤية المنكرات وسعي من أجل إنكارها ذهب ذلك الإنكار وأصبحت لا أفرق أحياناً بين المنكر والمعروف انتزامي إيماني. إيماني أيها الحبيب, الحبيب. لما, تركتني. لما, تركتني. لما تركتني هكذا لوحدي لما ابتعدت عني أقسم لك أنني أشعر بخوف وقلب ولا آمن على نفسي من الوقوع المعصية بل قد وقعت فيها أيها الالتزام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 قبل أن يحول بيني وبينك الموت عد فقد جربت نفسي بدونك فوجدت نفسي أصبح في متافات الضلال أخشى يا رفيق الدرب أخشى يا من كنت رفيق الدرب أنك سقطت أنك سقطت ورسبت في الامتحان أخشى يا من كنت رفيق الدرب أنك سقطت ورسبت في الامتحان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 وسقيتها بدمعي فلقد اشتقت إليك فلقد اشتقت إليك وإلى عودتك يا من كنت رفيق الضرب إلى الجميع أهدي هذا اللقاء إلى من قال لي يوما يمين الله لن أخنع أبقى ثابتا دوما ولي الشيطان لن أركع نسيت القول يا صاحي وصرت اليوم مفتون فسالت دمع مدرارا وبات القلب محزونا نسيت القول يا صاحي وصرت اليوم فسالت دمع مدرارا وبات القلب محزونا نسيت القول يا صاحي وصرت اليوم مفتونا فسالت دمع مدرارا وبات القلب محزونا وبات القلب محزونا